بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدناك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوث فأما من تقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية